Book two. Осум и два. Истна и веќе. Истна време два. Алмади еднаин. Алмади еднаин. Мора да повикаш едно болничко возило.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 يايما تلي ادريستا سعا يايماف هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات يايما تلي كارت أوتغرادوت سعا يايماف هل لديك خريطة المدينة كانت لا تزال معي منذ لحظات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 توي لا يستطيع أن ينأي بالطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. تراسب لي توي. توي لا يستطيع أن هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Зошто не можеше да дојдеш точно на време? Лима за лем тастати ан тајти фи лмовед. Зошто не можеше да го најдеш патот? Лима за лем тастати ан тајти фи лмовед. Зошто زوجتني موجش دعور ازبرش. لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ نموجش دع دايدام تочно نافreme بديكي نم لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن أأتي في الموعد.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 لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. مرف دزيمم أنو تاكسي. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أأخذ تاكسي. مورف دا كوبام كارتا ناقرادوت لقد كان عليّ أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب عليّ أن أشتري خريطة المدينة ياس مورف دا غو إسكلوشم راديوتو لقد كان عليّ أن أطفئ الراديو لقد توجب عليّ أن أطفئ الراديو